يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق؟ وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لَكَ فأولى ثم أولى لَكَ فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سداه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 وحيي الموتى